خواكواكواكواكوا والتنفع حاجات معنا لايت يا عين انا مش شايف تندى حصل لي كل الطلعات مترددة عند لساني متعثده قلقت قفلت معاك ديو ايه بقى كانت هناك مجنون وفيتك حق ده غلط مصاف طلعتنا اسله لا مش تهوليها مكان لا بطان دخان لا عندي ولا تتخان يوم ده ست شهور قفني عمر اموت انا وانا بطبع عندي 5 سنين تجنوط وفره تتكوم انا عايز ما بعد البول اقل انسى مكانك تتقلد لو حد عكس هعمل جلد واقطع من جسمك بالعداء ارجعوا على بيتكم جارح اهرب من الاوضه ما نمشش معاكوا أنا حبيبي ضيار مش راح تحدي فيك طه كان في الجبهة انا الشقي تركني ده يشعل مبداي اه كلب في زهات الدميره ولك يعني انت واخدنا فارس بيها انا, أنا الخطا فرقت فرد القطار طلع وراها نازل القطار عالم انت مش وكيبتو وكيبتو بس يا مش <تصفيق> انا كل اصحابي كلها قالت مني اني مفيش حظ انا خاطف العين يا عم النظر انا بلف داخلك Isi عزيز انا جاهز للدكان انا ناكب بقو كل المكان عشر مقطوع جوا السكن ما بياخدش بالوقت انا بطبط مطلوب انا كده هتحاولها لو اطلب ما هترواها بنا خرطيش وبنان حرمت انا كده هرجع ليها مبادئ انا مش شايفني لتحت اسمع ده حبك صح ما ومختلف انا خليت يا على من وياك ادع انت طب سنتين بالصبر كل في الفرصه الخفيقول انا خليت الدوله تقف وكن دي الفرسه تحت عصوكم لما مع خمسه قلت فضاح ان من العشاء والدنيا هيبسلوه البابا محمد تركو هسه ابطلوا غنا يا لا واحبه اللي يا رب قدامه عن يعني حسبه اي كلام كان يدار سبح التوزيعه لك مدي بالفرق هنا كلنا بن كتب كلامنا الشاعر الفاجر وفي الكلام هو المقار والاداره انا لا زما لا المصري بالبراد يا حب شبر ودك على موك مهرجانات